بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليغفر الله فركع المصلون وركع محمد لكن الله أراد أن لا يرتفع محمدا بجسده بل ارتفعت روحه إلى بارئه إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عافويك عني أريد عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد وقفت ببابك إنها نار في القلب تستهد إنها خلع لباس الجفاء ومشر بصاط الوفا إنها التزام فعل ما يحب الله لا لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى طريق السعادة, السعادة بين الوهم ولا ولبها فرعون وتلاميذه في الملك ولكنه ملك بلا إيمان وتسلق بلا طاعة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يمنح الله قارون كنوزا كالتلال فأبى وأصر على تجريد المال من الشكر فخصفنا به وبداله الأشهر وهذا أيضا رجل مشهور في الغناء لا يستطيع أن يمد يده إلى طبق الطعام ويقول من يعطيني هذه ويأخذ كل أموالي أيها الله في ربوع الحياة قف عن الله قبل يوم الوفاة أفلا تخشى أن تكون وحيدا صامتا في مساكن الأموات أفلا تخشى أن تكون حديثا لا سبيل لديك للإفلات لحلة للوفاة تحتاج زادا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 إن الله معنا يكبر بالحديد ويغلق عليه السجان الباب داخل غرفة ضيقة مظلمة فيقول ابن تيمية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يقين. ماذا يصنع بأعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري سجلي السعادة. خلوة وإخراجي من بلدي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة هذه هي السعادة أيها الحب وهذه أحوال السعداء إنها فرصة, فرصة نادرة فرصة لمن أراد الرجوع إلى الله بصدق وإخلاص للأمة الإسلامية أن تعود إلى الله وبصدق شعفتي المسلمة أن تعود إلى الحجاب وإلى أوامر الله ونواهيه من يسبع الأغاني ويشاهد الخنا والمتبرجات لا هي لي إذا هاني بجمع الخلايا يوم الوعيد بجمع الخلائق يوم الوعي إذا أشرقات ناركم أهلها ونادت أيا ربها المن مزيد للا كل نفس أتت معها للا ربها سائق وشهيد وجئت كبير ذنب أسعابه مخفى الموازين فرصة ناظرة تنقلها لكم تسجيلات الرضا الإسلامي لفضيلة الشيء عبدالواحد بن رجل مغربي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لاجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلاائق أجمعين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله إنها فرصة نادرة لا بد لكل واحد منا أن يستغلها كما استغلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم مئة فرصة نادرة لمن أراد الرجوع إلى الله بصدق وإخلاص أن يعود ويؤت فرصة نادرة لمن كان همهم وغايتهم شهواتهم وملأ بطونهم أن يتركوها وراءهم فرصة نادرة لطلاب العلم لأنهم محتاجون إليها نعم محتاجون إليها في كل وقت لأنهم قريبون من الله تعالى فرصة نادرة لمن فرط على نفسه بالذنوب والمعاصي ولم يخش يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي فرصة نادرة لأخت المسلمة ولفتات الإسلام أن تعود إلى الحجاب وإلى أوامر الله ونواهيه وترك الصفور والتبرج والاختلاط فرصة نادرة لكل زوجين بينهما خلاف أن يعود إلى السعادة الزوجية ويبحثوا عنها وعن أسبابها ومقوماتها وأن يصلحوا ما فسد من أحوالهم وأولادهم وبيوتهم فرصة نادرة لمن أشرك مع الله أي واحد الله ولا يشرك معه أحد في ألوهية لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فرصة نادرة لمن أدرك رمضان ألا يفرط في هذه الفرصة وقد أتت إليه في طبق من ذهب فرصة نادرة إلى شباب الإسلام أن يعودوا إلى الله أن يعودوا إلى الله فرصة نادرة إلى المنغمسون في جحيم المخدرات أن يتركوا هذه السموم التي غيرت عقولهم وأنهكت أبدانهم فرصة نادرة إلى قاطع الرحم أن يصل رحمه وإلى عاق الوالدين أن يبرهما بعد العقوق فرصة نادرة لمن يسمع الأغاني ويشاهد الخنا والمتبرجات والممثلين والممثلات أن يتركوا هذه التفاهات قبل يوم الحسرات فرصة نادرة لمن يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أن يعلموا أن هناك يوم تؤخذ فيه حسناتهم وتطرح عليهم سيئات آخرين فرصة نادرة للمضيعين أوقاتهم في الغفلة والإعراض عن طاعة رب الأرض والسماوات ألا يفرطوا في أوقاتهم فرصة نادرة لمن بلغ سن الأربعين أي يشكر الله على نعمه وألا لا ينشغل إلا بطاعة الله عز وجل فرصة نادرة فرصة نادرة للأمة الإسلامية أن تعود إلى الله وبصدق وخصوصا والأمة تتكالب عليها أعداؤها من كل حدب وصور فرصة نادرة للأمة الإسلامية أن تعلم أنه لا عز ولا نصر ولا فلاح إلا في التوبة والرجوع إلى الله واسمعوا أيها الأحبة لهذه القصة التي فيها من الفرص العظيمة هذه القصة أيها الأحبة قصة ذاك الشال الذي أصرف على نفسه بالمعاصي فأصبح منقادا لها لا يملك لنفسه ولا يستطيع تحريرها فحرفته الذنوب إلى حيث لا يملك لنفسه القياد إلى حيث الهلاك هذا الشاب اسمه محمد لم يركع لله ركعة منذ زمن ولم يعرف للمسجد الضريق كم من السنين مضت وهو لم يصلي يحس بالحرج والخجل إذا مر بجانب المسجد مسجد الحي الذي يقطنه لكأني بمئذنة المسجد تخاطبه معاتبة متى تزورنا يا محمد كيما يفوح القلب بالتقى كيما تحس راحة كيما تذوق لذة الرجاء ليشرق الفؤاد بالسنى لتستنير الروح بالهدى متى تتوب متى تأوب يا محمد فما يكون منه إلا أن يطرق رأسه خجلا وحياء كما هو عادة كثير من الشباب اليوم شهر رمضان حيث تصفد مردة الشياطين وصوت الحق يدوي في ما مالئ الكون رهبة وخشوعا وصوت ينبعث من مئذنة المسجد صوت حزين يرتل آيات الذكر الحكيم إنها الراحة إنها الصلاة صلاة التراويح وكالعادة يمر محمد بجانب المسجد لا يلوي على شيء أحد الشباب الطيبين يستوقفه ويتحدث معه ثم يقول له ما رأيك يا محمد أن ندرك الصلاة هيا هيا بنا بسرعة أراد محمد الاعتذار لكن الشاب الطيب مضى في حديثه مستعجلا قال محمد الله ولكني لا أعرف لا دعاء الاستفتاح ولا التحيات منذ زمن لم أصلي لقد أنسيتها قال له كلا يا محمد لم تنسها بل أنسيتها بفعل الشيطان وحزبه الخاسرين. نعم لقد أنسيتها وبعد إصرار من الشاب الطيب يدلف محمد للمسجد بعد فراق طويل فماذا يجد عيونا غسلتها الدموع وأذبلتها العبادة وجوها انارتها التقوى مصلين قد حلقوا في أجماء الإيمان العبقة كان قراءة الإمام حزينة مسترسلة في صوته رعشة تهز القلوب ولأول مرة بعد فراق يقارب السبع سنين يحلق محمدا في ذلك الجو بيد أنه لم يستطع إكمال الصلاة امتلأ قلبه رهبة تراجع إلى الخلف استند إلى سارية القريبة منه تنهد بحسرة مخاطبة, مخاطبة نفسه بالله كيف يفوتني هذا الأجر العظيم أين أنا من هذه الطمأنينة وهذه الراحة ثم انخرط في بكاء طويل ها هو يبكي يبكي بكل قلبه يبكي نفسه الضائعة يبكي حيرته وتيها في بيداء وقفار موحشة يبكي أيامه الماضية يبكي مبارزته الجبار بالأوزار كان قلبه يحترق فكأنما جمرة استقرت بين ظلوعه فلا تكاد تخبو إلا لتثور مرة أخرى وتلتهب فتحرقه إنها حرقة المعاصي إنها حرقة الآثاء لك الله أيها المذنب المنيت كم تقلبت في لض العصيان بينما روحك كانت تكتوي بضم الشوق إلى سلوك طريق الإيمان كان يبكي كما يقول الإيمان كبكاء الثكلة لقد أخذته موجة ألم وندم أرجفت عقله فطبعت في ذهنه أن الله لن يغفر له تحلق الناس حوله سألوه عما دها فلم يشاء أن يجيبهم فقط كان يعيش تلك اللحظات مع نفسه الحزينة المتعبة التي أتعبها التخبط في صراديب الهلاك في داخله بركان ندم وألم لم يستطع أحد من المصلين إخماده فانصرفوا لإكمال صلاتهم وهنا يأتي عبد الله وبعد محاولات جاء صوت محمد متهجد ينم عن ثورة مكبوتة لن يغفر الله لي لن يغفر الله لي، ثم عاد لبكائه الطويل أخذ عبد الله يهون عليه قائلا يا أخي إن الله غفور رحيم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هنا يرفع محمد رأسه وعيناه مخذلتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقة عميقة الغور قنوطا من رحمة الله قائلا بشهقات كانت تتردد بين الفينة والأخرى كلا لن يغفر الله لي ليغفر الله لي. ثم سكت ليسترد أنفاسك وليخرج من خزانة عمره ما حوت من أخبار وعاد الصوت مرة أخرى متحشرجا ينمي بالأسئلة التائهة الباحثة عن فرار كان صوته ينزف بالحزن وبالوجع ثم أردف قائلا أنت لا تتصور يا عبد الله عظيم جرمي وعظم الذنوب التي تراكمت علي لا لا ليغفر يغفر الله لي فأنا لم أصلي منذ سبع سنوات ويا عبد الله إلا أن يقنع محمدا بسعة عفو الله ورحمته فها هو يعاود نصحه قائلا يا أخي احمد الله أنك لم تمت على هذه الحال ويا أخي إن الله سبحانه وتعالى يقول يبن ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم إن قنوطك من رحمة الله عز وجل أعظم من عصيانك له ثم أخذ يتلو عليه آيات الرحمة والرجاء وأحديث التوبة وكرم الله وجوده في قبول التائبين ولكأني به قد أيقظ في نفسي محمد بارقة أمل فيحس محمد أن باب التوبة قد انفرج عن فتحة ضيقة يستطيع الدخول فيها وها هو ذا عبد الله يعرض عليه أمر ما رأيك يا أخي الكريم أن تذهب إلى دورة المياه لتغتسل لتريح نفسك ولتبدأ حياة جديدة فما كان من محمد إلا أوافق ناشدا الراحة وأخذ يغتسل ويغسل عن قلبه كل أدران الذنوب وقذارتها التي علقت به لقد غسل قلبه هذه المرأة وملأه بمعان مادتها من نوع وسار نحو المسجد وما زال الإمام يتلو آيات الله تتحرك بها شفتا وتهفو لها قلوب المصلين وأخذ يتحدثان وصدرت الكلمات من شفتي عبد الله رصينة تفوح منها رائحة الصدق والحق والأمل بريئة من كل بهتان وهز محمد الحديث فكأنما عثر على كنز قد طال التنقيب عنه ثم أخذ يحدث نفسه أين أنا من هذا الطريق أين أنا من هذا الحديث الحمد لله غص بها حلقة من جراء دموع قد تفجرت من عينيه سار محمد والدموع تنساب على وجنتي فحاول أن يرسم ابتسامة على شفتيه بيد أنها ابتسامة مخنوقة قد امتقع لونها فنسيت طريقها إلى وجهه فضاعت قال عصى الله أن يغفر لي إن شاء الله فبدره عبد الله بل قل اللهم اغفر لي واعزم في المسألة يا رجل واتجه صوب المسجد ونفس محمد تزداد عن وطمعا في عفو الله ورضا ودخل المسجد وصوت الإمام الندي الخاشع يطلق سمعه ويلامس شغاف قلبه دخل المسجد ولسان حاله يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يا إلهي قد قضيت حياتي في المنحدر وها أنا ذا اليوم أحاول الصعود فخذ بيدي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إن ذنوبي كثيرة ولكن رحمتك أوسع ودخل في الصلاة وما زال يبكي الذنوب القديمة تداعى بناؤها وخرج من قلب الأنقار والغبار قلب ناصعا مضيئا بالإيمان وأخذ يبكي وازداد بكاؤه فأبكى من حوله من المصلين توقف الإمام عن القراءة ولم يتوقف محمد عن البكاء قال الإمام الله أكبر وركع فركع المصلون وركع محمد ثم رفعوا جميعا بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده لكن الله أراد أن لا يرتفع محمدا بجسده بل ارتفعت روحه إلى بارئها فسقط جثة هامدة وبعد الصلاة حركوه قلبوه أسعفوه علهم أن يدركوه ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إنها فرصة نادرة إنها التوبة الصادقة أيها الأحبة إنها التوبة نار في القلب ثلتهد وصدع في الكبد لا ينشعب إنها خلع لباس الجفاء ونشر بصاط الوفاء إنها الندم على ما سلف من المعاصي والإقلاء عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل إنها التزام فعل ما يحب الله وترك ما يكره إنها ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه يقول الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين والتوبة أيها الأحبة عباده لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وأن تكون قبل الغرغرة لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أيها الأحبة إن باب التوبة مفتوح لقد فتح الله جوده وكرمه بباب التوبة حيث أمر بها وحض عليها ووعد بقبولها سواء كانت من الكفار أو المشركين أو المنافقين أو المرتدين أو الطغاة أو الملاحدة أو الظالمين يقول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقد وعد الله أيها الأحبة بقبول التوبة مهما عظمت الذنوب يقول تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولكن الله أيها الأحبة حذر من القنوط من رحمته أيضا فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما من آيس عباد الله من التوبة بعد هذه الآية فقد جحد كتاب الله ثم اسمعوا أيها الأحبة لهذه القصة العجيبة الغريبة في باب التوبة روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون يشربون الخمر وفيهم مغن يقال له زاذان يضرب ويغني وكان له صوت حسن فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود منه قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله وجعل الرداء على رأسه ومضى فسمع زاذان قوله فقال من كان هذا من هذا الرجل قالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأي شيء قال قالوا إنه قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى فقام زادان وضرب بالعود على الأرض فكسر ثم أصع فأدرك ابن مسعود وجعل المنديل في عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود فعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي كل واحد منهما ثم قال عبد الله كيف لا أحب من قد أحبه الله عز وجل فتاب إلى الله عز وجل من ذنوبه ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآن وأخذ حظ من العلم حتى صار إماما في العلم وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما إنها التوبة الصادقة إنها أيها الأحبة فرصة نادرة ثم أعلم يا أخي الحبيب ويا أخت المسلمة أن للتوبة فضائل فضائلا جمة وأسرارا بديعة وفوائد متعددة فمن ذلك فمن فضائلها أيها الأحبة التوبة سبب الفلاح قال تعالى وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بإعبادة ربه وحبه والإنابة إليه انتهى كلامه رحمه الله ومن فضائلها التوبة تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحه كفر الله بها جميع ذنوبه وخطايا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار بالتوبة أيها الأحبة تبدل السيئات حسنات فإذا حسنت التوبة بدل الله سيئات صاحبها حسنات وذلك فضل من الله وتكرم قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح وهو حقيقة التوبة قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما نزلت التوبة أيها الأحبة من فضائلها سبب للزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنيل قال تعالى على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإليكم أيها الأحبة هذه القصة في هذا الموضوع روى أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام فاجتمع الناس إليه فقالوا يا كليم الله ادعو لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون فقال موسى عليه السلام إلهي أستنا وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشائخ الركع فما زادت السماء إلا تقشعا وما زادت الشمس إلا حراره فأوحى الله إلى موسى يا موسى إن فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصي فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبهي منعتم القطر من السماء فقال موسى إلهي وسيدي أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف فأين يبلغ وهم سبعون ألفا أو يزيدون فأوحى الله إليه منك النداء ومن البلاغ فقام مناديا وقال يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر فقام العبد العاصي فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلما رأى أحدا خرج فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق أفتضحت على رؤوس بني إسرائيل وإن قعدت معهم لي لأجلي فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا فقبلني فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرق فقال موسى إلهي وسيدي بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد فقال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به فقال موسى إلهي ألني هذا العبد الطائع فقال يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني يا موسى إني أبغض النمامين أفأكون نماما ومن الفضائل للتوبة أيها أن الله يحب التوبة والتوابين فعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها فإنه سبحانه يحب التوابين قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن الفضائل أن الله يفرح بتوبة التائبين فللتوبة عنده عز وجل منزلة ليست بغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرحا يقدر كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وآيس من أسباب الحياة فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ومن فضائل التوبة أيها الحبة أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه ومن الفضائل حصول الذل والانكسار لله ولأجل هذا أيها الأحبة كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لماذا؟ لأنه مقام ذل وانكسار بين ذي ربه ولعل هذا أيها الأحبة هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم ومن الفضائل أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات قال ابن القيم رحمه الله وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار قالوا كيف ذاك قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عليه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عليه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومن فتكون سبب هلاكه ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله وعلى عباده انتهى كلامه ورحمه الله ومن فضائل أيها ولحبه أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنها الظالمه الجهولة وأنما ما صدر منها مشر فقط صدر من أهله ومعدنه ومن الفضائل تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه وأنه لو شاء لعجله على الذنب ولهتك سطره بين العباد فلم يطب له عيش معهم أبدا ولكنه عز وجل حل له بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه بل كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثاء ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنأ فسبحانك يا ربنا فسبحانك يا ربنا ومن الفضائل أيها الأحبة تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة فلا سبيل إلى النجاح إلا بعفو الله وكرمه ومغفرته فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا ودفع عنه كل مكروه وضرن مصيبة واسمعوا أيها الأحبة لهذه القصة التي تدل على ذلك هذه القصة لإمرأة صالحة تقية تحب الخير ولا تفتر عن ذكر الله لا تسمع لكلمة النابية أن تخرج من فمها إذا ذكرت النار خافت وفزعت ورفعت أكف الضراعة إلى الله طالبة الوقاية منها وإذا ذكرت الجنة شهقت رغبة فيها ومدت يديها بالدعاء والابتهال إلى الله أيجعلها من أهلها تحب الناس ويحبونها وتألفهم ويألفونها وفجأة تشعر بألم شديد في الفخذ وتسارع إلى الدهون والكمادات ولكن الألم يزداد شدة وبعد رحلة في مستشفيات كثيرة ولدى عدد من الأطباء سافر بها زوجها إلى لندن وهناك وفي مستشفى فخم وبعد تحليلات دقيقة يكتشف الأطباء أن هناك تعفنا في الدم ويبحثون عن مصدره فإذا هو موضع الألم في الفخذ ويقدر الأطباء أن المرأة تعاني من سرطان في الفخذ هو مبعث الألم ومصدر العفن وينتهي تقريرهم إلى ضرورة الإصراع ببطر رجل المرأة من أعلى الفخذ حتى لا تتسع رقعة المرأة وفي غرفة العمليات كانت المرأة ممددة مستسلمة لقضاء الله وقدره ولكن لسانها أيها الأحبة لم ينقطع عن ذكر الله وصدق اللجوء والتضرع إليه ويحضر جمع من الأطباء فعملية البتر عملية كبيرة ويوضع الموس في المقص وتذنى المرأة ويحدد بدقة موضع البتر وبدقة متناهية ووسط وجل شديد ورهبة عميقة يوصل التيار الكهربائي وما يكاد المقص يتحرك حتى ينكسر الموس وسط دهشة الجميع وتعاد العملية بوضع موس جديد وتتكرر الصورة نفسها وينكسر الموس وما يكاد الموس ينكسر للمرة الثالثة حتى ارتسمت علامات حيرة جديدة على وجوه الأطباء الذين راحوا يتبادلون النظرات اعتزل كبير الأطباء بهم جانبا وبعد مشاورات سريعة قرر الأطباء إجراء جراحة للفخذ التي يزمعون بترها ويا لشدة الدهشة ما كاد المشرط يطل وسط أحشاء الفخذ حتى رأى الأطباء بأم أعينهم قطنا متعفنا بصورة كريهة وبعد عملية يسيرة نظف فيها الأطباء المكان ويعقموا صحة المرأة وقزالت الألام بشكل نهائي حتى لم يبق لها أثر نظرت فوجدت رجلها لم تمس بأذى ووجدت زوجها يحادث الأطباء الذين لم تغادر الدهشة وجوههم فراحوا يسألون زوجها هل حدث؟ وأن أجرت المرأة عملية جراحية في فخذها لقد عرف الأطباء من زوج المرأة أن حادثا مروريا تعرض له قبل فترة طويلة كانت المرأة قد جرحت جرحا بالغا في ذلك الموضع وقال الأطباء بلسان واحد إنها العناية الإلهية وكم كانت أيها الأحبة فرحة المرأة وكابوس الخطر ينجلي وهي تستشعر أنها لن تمشي برجل واحدة كما كان يؤرقها فراحت تلهج بالحمد والثناء على الله التي كانت تستشعر قربه منها ولطفه بها ورحمته إياها قصة هذه المرأة نموذج من نماذج لا حصر لهم من أولياء الله الذين التزموا أمره وآثروا رضاه على رضا غيره وملأت محبته قلوبهم فراحوا يلهجون بذكره لا يفترون عنه حتى أصبح ذكر الله نشيدا عذبا لا تمل ألسنتهم من تذيره بل تجد فيه الحلاوة واللذة ومن الفضائل أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته ومن الفضائل معرفة نعمة معافات الله فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى. ومن الفضائل التحرز والتيقظ من العدو فإذا تاب العبد وأدرك ما فيه من الخطأ وندم على ما كان منه من التفريط أوجب له ذلك تمام التحرز والتيقظ، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ويعرف مكانهم ومن أين يخرجون عليه ومتى يخرجون فهو قد استعد لهم وخصوصا الشيطان ومن الفضائل التوبة سبيل لإغاظة الشيطان ومراغمته ومن الفضائل معرفة السر والحظر من الوقوع فيه فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم وفي مثل هذا قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه هذه أيها الأحبة بعض فضائل التوبة وأسرارها ومن خلال ذلك يتبين لنا عظم شأن التوبة وكبير منزلتها عند الله كما يتبين أيضا حكمة الله عز وجل في خلق المعاصي وتقدير السيئات إنها فرصة ناذرة إنها الرجوع إلى الله ثم اعلموا أيها الأحبة أن هناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس وذلك ناتج عن الجهل بمفهوم التوبة أو التفريط وقلة المبالاة فمن تلك الأخطاء ما يلي أولا تأجيل التوبة فمن الناس من يدرك خطأ ويعلم حرمة ما يقع فيه ولكنه يؤجل التوبة ويسوف فيها فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج أو التخرج ومنهم من يؤجلها ريثما تتقدم به السن إلى غير ذلك من دواع التأجيل وهذا خطأ عظيم لأن التوبة واجبة على الفور فأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور ما لم يقن دليل على جواز تأخيرها ثم إن ترك المبادرة للتوبة مدعاة لصعوبتها وسبب لفعل ذنوب أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها وإذا زادت زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال ابن الجوزي رحمه الله يا بطال إلى كم تؤخر التوبة وما أنت في التأخير معذور إلى متى يقال عنك مفتون مغرور يا مسكين قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد شهور أترى مقبول أنت أم طروت أترى مواصل أنت أم مهجو؟ أترى تركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجروح؟ أترى من أهل الجحيم أنت من أرباب القصور؟ وقال رحمه الله ما هذه الغفلة أنتم مستبصرون وما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون كم آب من قبلكم ألا تتفكرون أما رأيت كيف نازلهم نازل المنون فلا يستطيعون توصية. ولا إلى أهلهم يرجعون انتهى كلامه رحمه الله ومن الأخطاء في باب التوبة الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة فتراه يتوب من الذنوب التي يعلم أنه قد وقع فيها ولا يظن هذا المسكين أن عليه ذنوبا غيرها قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك فكيف الخلاص من ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ومما يعلمه العبد كذلك وفي الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره ومن الأخطاء ترك التوبة خوفا من لمز الناس فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة ولجوم الاستقامة ولكنه يخشى لمز بعض الناس وعيبهم إيا وهذا خطأ فادح إذ كيف يقدم خوف الناس على خوف رب الناس وكيف يؤثر الخلق على الحق فالله أحق أن يخشاه أضف إلى ذلك أن الإنسان سيذهب إلى قبره وحيدا وسيحشر إلى ربه وحيدا فماذا سينفعه فلان وفلان ممن يثبطونه ومن الأخطاء في باب التوبة أيها الحبة ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة فقد يكون لشخص ما منزلة وجاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد ذلك بالتوبة كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه أبو نواس على تهتكه في المعاصي أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي ولا ريب أن ذلك أي ولا حبة نقص في شجاعة الإنسان ومرؤته بل إن ذلك نقص في عقله وعلمه وأمانته ومن الأخطاء التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله فمن الناس من يسرف في المعاصي فإذا زجره وليم على ذلك قال إن الله غفور رحيم كما قال أحدهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم ثم إن الله عز وجل مع عفوه وسيعة رحمته شديد العقاب ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويقول الشاعر تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ومن الأخطاء الاغترار بإمهال الله للمسيئين فمن الناس من يسرف على نفسه بالمعاصي فإذا نصح عنها وحذر من عاقبتها قال ما بلى لنا نرى أقواما قد امتلأت فيجاج الأرض بمفاسدهم ومبادلهم وظلمهم وقتلهم الأنفس بغير حق ولا ريب أي ولا أحب أن هذا القول لا يصفر إلا من جاهل بالله وبسننه وبسننه عز وجل ويقال لهذا وأمثاله رويدك رويدك فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب وهؤلاء المذكورون متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك فيما هم فيه من النعيم وما هو إلا استدراج وإمهال وإملاء من الله عز وجل حتى إذا أخذهم, أخذهم أخذ عزيز مقتدر قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي يا من غدا في الغي الغيوتيه وغره طول تماديه أملالك الله فبارسته ولم تخف غب معاصيه ومن الأخطاء أي ولحبه اليأس من رحمة الله فمن الناس من إذا أصرف على نفسه بالمعاصي أو تاب مرة أو أكثر عاد إلى الذنب مرة أخرى وآيس من رحمة الله وظن أنه مما كتب عليه الشقاوة فاستمر في الذنوب وترك التوبة إلى غير رجعه ومن الأخطاء اليأس من توبة العصاه فمن الناس من يكون فيه خير ونصح وحب للإصلاح فتراه يحرص على دعوة العصاء أيًا كانت معاصيهم فإذا رأى من أحدهم إعراضًا عن النصح وصدودًا عن الخير وتماديا في الغواية آيس من هدايته وأقصر من نصح وربما جزم بأن الله لا يغفر له ولن يهديه سواء السبيل فهذا الصنيع لا يصدر عن ذي علم وبصيرة وحكمة فمن الذي أخبر هذا؟ بأن الله لن يغفر لذلك العاصي ومن الذي سوغ له أن يحجر رحمة الله عز وجل ثم كم من الناس أيها الأحبة من يتمادون في الغواية والإجرام حتى يظن أنهم يموتون على ذلك ثم يتداركهم الرحمن الرحيم بنفحة من نفحاته فإذاهم هم من الأبرار الأخيار ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جند رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى عليه من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك وهذه قصة أيها الحبة أن عيسى عليه السلام مر هو ورجل من بني إسرائيل من حواليه بلص في قلعة له فلما رأاه اللص لص ألقى الله في قلبه التوبة فقال لنفسه هذا عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته وهذا حواريه ومن أنت يا شقي لص بني إسرائيل قطعت الطريق وأخذت الأموال وسفكت الدماء ثم هبط إليهما تائبا نادما على ما كان منه فلما لحقهما قال لنفسه تريد أن تمشي معهما لست لذلك بأهل امشي خلفهما كما يمشي الخطاء المذنب مثلك فالتفت إليه الحواري فعرفه فقال في نفسه انظر إلى هذا الخبيث الشقي ومشه راءنا فاطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوبهما من ندامة وتوبة الرجل وازدراء الحواري إياه وتفضيله نفسه عليه فأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن مر الحواري ولص بني إسرائيل أن يأتني فالعمل جميعا أما اللص فقد غفرت له ما قد مضى لندامته وتوبته وأما الحواري فقد حبط عمله لعجبه بنفسه وازدراؤه هذا التواء ومن الأخطاء أيها الأحبة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات فهناك من يحتج بالقدر على معائده وذنوبه فيحتج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات فإذا قيل له على سبيل المثال لما لا تصلي؟ قال ما أراد الله لذلك؟ وإذا قيل له متى ستتوه؟ قال إذا أراد الله ذلك وهذا خطأ وضلال وانحراف فالإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو ما فعل من المعاصي ومن الأخطاء توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا يتحينون فيها الفرص لمعاودة الذنب مرة أخرى حيث يتركون الذنوب التي كانوا يرتكبونها إما لمرض أو عارض أو خوف أو رجاء جاه أو خوف سقوطه أو عدم تمكن منه فإذا واتتهم الفرصة رجعوا إلى ذنوبهم فهذه توبة الكذابين وليست بتوبة في الحقيقة ومن الأخطاء قلة العناية بالتائبين فهناك من الأخيار الصالحين من لا يأبه بشأن التائبين فقد يتوب قريب لهم أو جارا وصاحب قديم أو من بينهم وبينه معرفة أو غير ذلك ومع ذلك قد لا تجد من الأخيار من يأخذ بيد التائب ويعينه على نفسه حتى يستديم التوبة ويلزم طريق الاستقامة بل ربما نفروا منه ونظروا إليه بعين الريبة ومن هنا يخذل التائب فلا يجد من يعينه ويثبته ولا يجد من يجيب عن إشكالاته أيها الأحبة إن الأمة أيها الأحباب قد غفلت عن التوبة فالأمة التي تعود إلى طريق الرشاد وتصدق في التوبة والإنابة إلى رب العباد يفتح الله لها ويرفع من شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها وينقذها من وحدتها التي حضرت إليها وينجيها من الخطوب التي تحيط بها نتيجة الذنوب التي ارتكبتها والمنكرات التي أشاعتها من ربا ومجون وفسق وشرك وبدع وحكم بغير ما أنزل الله وتقصير في تبليغ دعبة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مؤذن بالعقوبة وحلول اللعنة فإذا تابت الأمة إلى ربها متعه الله بالحياة السعيدة وجعل لها الصولة والدولة ورزقها الأمن والأمان ومكن لها في الأرض قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فما أحوج أمتنا اليوم أيها الأحبة أنت تعج إلى الله منيبة تائبة ليرضى عنها ويرفع عنها ما هي فيه من الذلة والمهانة والخيبة والتبعية ثم أعلم يا أخي الحبيب ويا أخت المسلمة أن التوبة طريق السعادة وفرصة نادرة فلا ريب أن نلقوف على سر السعادة ومعناها الحقيقي من أعظم الدوافع للتوبة النصور فأكثر الناس عشيت أبصارهم أو عميت عن حقيقة السعادة وسرها الأعظم فلا سعادة عندهم, فلا سعادة عندهم إلا المشاهير من أهل الفن والمال والرياضة والوجاهة والرياسة ولا يعرفون السعادة إلا بإطلاق الشهوات والتمتع بسائر الملذات وإذا فاتهم ذلك قالوا على الدنيا العفاء هذه نظرة هؤلاء للسعادة فهل تلك نظرة صائبة؟ وهل أهل الفن والمال والرياضة والوجاهة والرياسة سعداء حقا؟ وهل المجتمعات التي أطلقت لنفسها الشهوات وتمتعت بسائر الملذات سعيدة حقا؟ هل السعادة أيها الأحبة مال وفير وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هل السعادة منصب يرفع العبد على الناس فيصبحون له خدمة هل السعادة صحة الجسم فلا يمرض ولا يجوع ولا يبأس هل السعادة السلامة من الناس والنجاة من غوايلهم ودواهيهم والجواب عن ذلك أيها الأحبة بالنظر إلى أحوال هؤلاء لقد طلب السعادة أيها الأحبة أقوام من طرق من حرفة فكانت هذه الطرق سببا لدمارهم وهلاكهم طلبها فرعون وتلاميذه في الملك ولكنه ملك بلا إيمان وتسلط بلا طاعة فتشدق في الجماهير ما علمت لكم من إله غيري؟ فكان جزاء هذا العتوب والتكبر والتمرد على الله أنه لم يتحصل على السعادة التي طلبها بل كان نصيبه الشقاء والهلاك واللعنة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ويمنح الله قارون كنوزا كالتلال ما جمعها بجهده ولا بذكائه ولا بعرقه ولا بعبقريته وظن أنه هو السعيد وحده وكفر بنعمة الله وكفر بنعمة الله وقد حذره رب وأنذره مولاه ما قبت تصرفاته الواقعة فأبا وأصر على تجريد المال من الشكر والسعي في الأرض فسادا فكان الجزاء المر فخسفنا به وبداره الأرض وطلب السعادة الوليد بن المغيرة فأتاه الله عشرة من الأبناء. كان يحضر بهم المحافظ خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره ونسي أن الله خلقه فردا بلا ولد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يضمع أن أزيد فإذا فعل فماذا فعل كيف تصرف أخذ عطاء الله من الأبناء فجعلهم جنودا يحاربون الله إلا من رحم ربك فقال الله فيه سأصليه سقط وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها تسعة عشر والبعض أيها الأحبة يلتمس السعادة في الشهرة فيقضي ساعاته في توجيه الناس إليه ليصبح معبود الجماهير وحديث الركبان وشاغل الدنيا وذاك يظن أن السعادة في الفن الخليع الماجد فيلعب بالمشاعر ويفثن القلوب فيحمله الله ذنوب من تبعه فهذه قصة مغنية مشورة ذا عسيطها واشتهرت وسط المعجبين بها لكن نهايتها أيها الأحبة مؤلمة حزينة ماتت غريقة داخل سيارتها ولا يعرف من الذي قتلها إلى الآن وأخرى أيها الأحبة اشتهرت لكنها كما تقول أنها مستعدة أن تدفع نصف ما تملك لتأكل بيضة واحدة كل يوم لأن الأطباء منعوها من أكل البيض الذي تحبه وتتمنى أن تعود إلى قريتها وإلى فقرها الشديد فقد كانت سعيدة في السابق وهذا أيضا رجل مشهور في الغناء لا يستطيع أن يمد يده إلى طبق الطعام ويقول من يعطيني هذه ويأخذ كل أموالي إنها السعادة التي طلبوها أيها الأحبة والبعض يظن أن السعادة في الكرة فيقضي جل وقته فيها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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فأين السعادة؟ أين توجد لمن يبحث عنها؟ أين مكانها أيها الأحبة؟ من الذي أتى بالسعادة وأدخلها القلوب؟ إنه محمد عليه الصلاة والسلام السعادة الإيمان والعمل الصالح وجدها يونس بن متى وهو في ظلمات ثلاث في بطن الحوت في ظلمة اليم وفي ظلمة الليل حين انقطعت به الحبال إلا حبر الله وتمزقت به الأسباب إلا سبب الله فهتف من بطن الحوت بلسان ظارئ حزين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فوجد السعادة ووجدها موسى عليه السلام وهو بين ركام الأمواج في البحر وهو يستعذب بالعذاب في سبيل الواحد الأحد كلا إن معي ربي سيهدين ووجدها محمد عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الغاب بسيوف الكفر ويرى الموت رأي العين ثم يلتفت إلى أبي بكر ويقول لا تحزن إن الله معنا ووجد السعادة يوسف عليه السلام وهو يسجد سبع سنوات ووجد السعادة أحمد بن حنبل في الزنزانة وهو يجلد جلدا لو جلده الجمل لمات كما قال جلاده ومع ذلك يصبر على مبدأ أهل السنة والجماعة فيجد السعادة أما الذي جلده وهو المعتصم فلما حضرته سكرات الموت رفع بساطة ومرغ وجهه في التراب وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ثم يقول لو علمت أني أموت شابا ما فعلت الذي فعلت من الذنوب وجد السعادة ابن تيمية وهو يكبل بالحديد ويغلق عليه استجان الباب داخل غرفة ضيقة مظلمة فيقول ابن تيمية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ويلتفت ابن تيمية إلى الذين هم خارج السجر فيرسل لهم رسالة وينشد لهم نشيدا وينقل لهم نبأ وخبر من السجر فيقول ماذا يصنع بأعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري إن سرت فهي معي سجني خلوة بربي وإخراجي من بلدي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة هذه هي السعادة أيها الحبة وهذه أحوال السعداء إنها فرصة نادرة إنها فرصة نادرة أيها الأحبة ثم علم أيها الأحبة أن طريق التوبة لا بد له من أمور تعين عليه أول هذه الأمور أيها الأحبة الإخلاص لله والإقبال عليه عز وجل فالإخلاص لله عز وجل أنفع الأدوية فإذا أخلص الإنسان لله وصدق في طلب التوبة أعان الله عليها ويستره لها قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه من محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ومن الأمور التي تعين على التوبة المجاهدة فالمجاهدة عظيمة النفر كثيرة الجدوى يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال ابن جوزي رحمه الله وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر وقال بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض وقال بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي فإنها هي شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة ومن الأمور التي تعين على التوبة البعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية فيبتعد التائب عن كل ما يثير فيه دواعي المعصية ونوازع الشر ويبتعد عن كل ما يثير شهوته ويحرك غريزته من مشاهدة لأفلام الخليعة وسماع للأغاني الماجنة وقراءة للكتب السيئة والمجلات الداعرة كما عليه أن يقطع صلته بكل ما يذكره بالمعصية من أماكن الخنا ومنتديات الرذيلة التي تذكره بالمعصي وتدعوه إليه واسمع أيها الأخ الحبيب إلى قصة هذا الشاب الذي كان يعيش حياة الغواية والظلال قبل الهداية ولكنه فتش عن نفسه فوجد الذنوب والمعاصي قد عيته فبحث عن رفقة صالحة فوجد مجموعة من الشباب الأخيار فانضم إليهم ووجد منهم اهتماما خاصة فبدأ بحفظ القرآن فصاحب القرآن وبدأ بحفظه وقتنا أشرطته ورفض أن يستمع لغيرها بحجة أنها تشغله عن حفظ القرآن وسافر إلى مكة واعتكف بها العشر الأواخر وقضى فيها ستا من شوال ثم عاد إلى بلاده وأنوار الإيمان تشع من وجهه وقال لي لقد كنت محرما في من مضى من لذة العبادة والاعتكاف إنني أتمنى أن أضل طوال العام معتكفا وبدأ ينشط في دعوة أهله وأصبح بارا بوالدته ومضت الأيام وإذا بصاحبي يشتكي لي مما يعانيه من بيته من مشاكل مع أخيه الأكبر الذي أدخل الدش وأنه لا يستطيع أخراجه إلا بمشاكل لا تحمد عقباها وإنه ذاق الأمرين من موقف والدته المتخاذل فأمرته بالصبر والاحتساب وأن يعالج الموضوع بحكمة وأن يهدي لأخيه وزوجته أسلطه وكتيبات لعل الله أن يهديهما وزاد من عجابه بهذا الشاب بره بوالده وحبه للعبادة فكان رمزا للورع والتقوى وكان يسابق المؤذن في الدخول إلى المسجد ولكنني فوجئت بصاحبي وتغيرت ألفاظه فلم يعد صاحب الذي أعرفه فمزاحه قد كثر، وتعبده قد خف وقد أخذ الكثير من لحيته وضعف في جانب الصلاة وترك حفظ القرآن فسألت أصحابه لماذا أهملتموه فأخبروني بأنهم قد بدلوا معه جهودا وأنها لم تنجح فسألتم عن الأسباب التي أدت إلى تغيره فقال لبعضهم إن وجود الدش في بيته أثر عليه وإنه قد أدمن مشاهدته ولم يعد طيق مفارقته وإذا نوقش تعلن بأنه جهاز لا يستغنى عنه وإنه يتابعه من أجل الأخبار والرياضة وهي حجة كل من ابتلي بهذا الداء وما زال وضع صاحبي سيء فأسأل الله أن يلقف بي وبه وأن يعيدني وإياه إلى الجادة وأن ينير له طريقة ومن الأمور أن يلحب تعين على التوبة غض البصر فالعين مرآة القلب وإطلاق البصر يورث المعاطب وغض البصر يورث الراحة فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم قال ابن تيمية رحمه الله فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أقوى لتزكية النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك انتهى كلامه رحمه الله ومن الأمور أيها الأحبة التي تعين على التوبة مصاحبة الأخيار فمصاحبة الأخيار تحيل القلب وتشرح الصدر وتنير الفكر وتعين على الطاعة فجليس الخير ينصح لك ويبصرك بعيوبك ويعينك على ثلاثيها كما أنه يدلك على أهل الخير ويكفك عن أهل المعاصي فقد تتركها حياء منه ثم تبحث بعد ذلك إلى تركها بالكلية وجليس الخير يذكرك بالله ويحفظك في حضرتك ومغيبك ويرفع من قدرك ويحافظ على سمعتك ومجالس الخير تقشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليه السكينة إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي ومن الأمور مجانبة الأشرار وأن رفقة السوء أي لحبة تحسن القبيح وتقبح الحسن وتجر إلى الرذيلة وتزري بالفضيلة ثم إن المرء يتأثر بعادات جليسه فالصاحب ساحب والطبع استراق ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا أنه لما أتى إلى الرجل العالم وسأله هل له من توبة قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء رواه البخاري ومسلم. واسمع أيها الحبة لهذه القصة التي حدثني فيها من أثق فيها وهي قصة يحب لرجل أمريكي زنجي أسرف على نفسه بشربه للخمر وكان دائما يشرب الخمر يوميا بعيدا عن المدينة التي يسكنها وبعدما يفيق الرجل من غفوته يأتي إلى الطريق الذي يوصل إلى المدينة ويأخذ ويؤشر للناس على الطريق حتى يأخذوه ويصله، ولكن أيها حب معرفة الناس به على الطريق يوميا لا يقفون له ومر رجل مسلم لا يعرف هذا الرجل المخمور فوقف له وأركبه وانظروا أيها الحب لهذا العمل القليل الذي أوصل هذا الرجل إلى هداء والتوبة فقال المخمور لهذا الرجل بعدما أفاق من غفوته وسكره في الطريق لماذا توقفت لي؟ إني معروف ومخمور ولا أجد من يقف لي إلا فقال المسلم إن ديننا يا رجل وكان يكلم بالإنجليزي إن ديننا يأمرنا بذلك فقال الزنجي وما هو دينكم هذا قال الإسلام قال وما الإسلام قال دين السماحة والأسرة السهولة ودين يحب مكارم الأخلاق ويأمر بمساعدة المحتاجين والمساكين والفقراء ويحث على مثل هذه الأمور فوقعت هذه الكلمات في قلب هذا الرجل الزنجي، وقال يا أخي وكان يتكلم بإنجليز كما ذكرنا يا أخي دلني على هذا الدين إنني دائما أبحث عن هذا الدين فإنني نصراني ولست راضيا عن ديني لأنه دين بلا عقيدة ولا مبدأ فأوصله الرجل إلى المدينة وهناك إلى عقرب مسجد أدخله إلى المسجد وتشهد هذا الرجل شهادة الحق وطوال أيها الأحبة من السكر والخمر إلى الدعوة في سبيل الله فأصبح هذا الرجل داعيا في أدغال إفريقيا يسلم على يديه يوميا أناس كثير لا يعلمهم إلى الله كلها أيها الحبة في ميزاني وحسنات من دله على التوبة والهداية إنها أيها الحبة فرصة نادرة ومن الأمور أيها الحبة التي تعين على التوبة استحضار أضرار الذنوب والمعاصي فإن للذنوب والمعاصي أضرار عظيمة وعقوبات متنوعة سواء في الدنيا أو في الآخرة على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات فمن أضرارها حرمان العلم والرزق والوحشة التي يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين ربه وبينه وبين الناس وفيها تعسير الأمور وسواد الوجه ووهن البدن وحرمان الطاعة وتقصير العمر ومحق بركته ومنها ظلمة القلب وضيقه وحزنه وألمه كما أن المعاصي تطفئ نار الغيرة من القلب وتذهب الحياء وتضعف من القلب تعظيم الرب، وتستدعي نسيان الله لعبده وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه ومن الأمور أي الحبة التي تدل على التوبة وتعين عليها الدعاء فهو من أعظم الأسباب وأنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه أو يخففه إذا نزل قال تعالى أدعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عندي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى ومن أعظم ما يسأل ويدعى به سؤال الله التوبة والهداية وذلك بأن يدعو الإنسان ربه أن يمن عليه بالتوبة المصوح مهما كانت حاله ولهذا كان من دعاء نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكان من دعاء عباد الله المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا فحري أيها الحبة لمن أراد التوبة أن يسأل ربه أن يرزقه إياها وأن يلح عليه بذلك وأن يتحين الأوقات والأحوال والأوضاع التي هي مضان الإجابة كالدعاء في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعليه أيضاً أن يتجنب موانع الاستجابة وأن لا يستعجل الإجابة ومن طبق هذه الأمور كان حرية بأن يجاب دعاءه قال ابن الجوزي رحمه الله أيها المذنب أيها المذنب قف بالباب إذا نام الناس وابسط لسان الاعتذار ونكس الرأس وامدد بعد السؤال ولا يأس وقل ليس عندي سوى الفقر والإفلاس ومن الأمور أيها الأحبة التي تعين على التوبة تذكر الآخرة والموت فإذا تذكر المرء قصر الدنيا وسرعة زوالها وأدرك أنها مزرعة للآخرة وفرصة للكسب للأعمال الصالحة وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم وما في النار من النكال والعذاب الأليم أقصر عن الاسترسال في الشهوات وبحث عن التوبة النصوح وتدارك ما فات من الأعمال الصالحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أيها الله في ربوع الحياة قف عن الله قبل يوم الوفاة أفلا تخشى أن تكون وحيداً صابتا في مساكن الأموات أفلا تخش أن تكون حبيسا سبيل لديك للإفلات رحلة للوفاة تحتاج زادا لكن الزاد فعلك الصالحات جلة الخلد لها من فيها طابت حلاوة لذات ومن الأمور أيها الأحبة التي تعين على التوبة العلم فالعلم أيها الأحبة نور يصضاء به وينظر من خلاله إلى الأمور على حقيقتها والعلم يشغل صاحبه بكل خير ويشغله عن كل شر فإذا فقد العلم فقدت البصيرة وحل الجهل وانطمست المعالم واختل ميزان الفضيلة والرضيلة عند الناس فلم يعد يفرق الإنسان ما يضره وما ينفعه فيصبح بذلك عبدا للشهوة أسيراً للهوى فما أتي الإنسان من باب كما أتي من باب الجهل فحري بالعاقل الناصح لنفسه ألا يبخص حظه من العلم وأن ينال ولو قدر يسير منه ولهذا يجد أهل العلم من اللذة في العلم ما لا يحاط به يقول الإمام الشافعي رحمه الله مبينا عظم اقتباط بالعلم ولذته وفرحة به سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي واسمعوا أيها الأحبة لهذه القصة لقصة هذا الغلام الصغير الذي هدى الله على يديه خلق كثير هذا الغلام أيها الأحبة صغير في السن لكنه كبير في عقله وعقيدته ودينه حفظ القرآن منذ صغره وكان وراء هذا الغلام أم صالحة تحثه على ذلك فرغبته في العلم والقرآن ومجالسة العلماء منذ صغره فقال الغلام يوما لأمه يا أمة إني أتمنى شيئا أريده منك أن توافقي عليه قالت ماذا تتمنى يا بني قال أتمنى يا أمة أن أذهب إلى المدينة لكي أنهل منها العلم والحديث فوافقت الأم على ذلك وأعطته أربعين درهما وقالت يا بني يا فلدت كبدي أصيك بنفسك خير أصيك بأمر مهم أرجو منك أن تعاهدني عليه قال الغلام وما هو يا أمه سمعا وطاعه قالت لا تكذب يا بني أبدا فعاهد الغلام أمه على ذلك وانطلق الغلام مع الصباح في القافلة إلى المدينة وفي الطريق قابلت هذه القافلة عصابة قطاع ضرق فنهبت كل شيء في القافلة وكان رئيس القافلة يوقف كل واحد فيأخذ منه كل ما معه ويسأله فأوقف رئيس العصابة هذا الغلام وقال له كم معك فقال الغلام أربعون درهما فضحك منه رئيس العصابة وقال لي عواني فاتشوف ففاتشوف وجدوا أربعون درهما كمان ذكر الغلام لم يكذب فقال الغلام لم تضحك قال أضحك على عقلك وسفاهتك أقول لك كم معك تقول أربعون درهما ما الذي حملك على أن تقول الصدق كان الأجدر بك أن تخفي عني هذه الدراهم فقال الغلام واسمعوا هذه الكلمة التي وقعت في قلب رئيس العصابة قال عاهدت أمي ألا أكذب أبدا فلما قال الغلام ذلك وقعت هذه الكلمة في قلب رئيس العصابة فهداه الله وقال عاهدت أمك ألا تكذب أبدا وأنا خمت عهد الله وأنا خنت عهد الله الحمد لله الذي ساقك إلي وأنا تائب على يديك فتاب رئيس العصابة وتاب جميع أعوانه إلى الله سبحانه وتعالى من قصة هذا الغلام أيها الأحبة وبعد أيها الأحبة وبعد يا أخي الحبيب ويا أخت المسلمة لا تظنون أننا نذكر هذه الفرص لمجرد التسليه وقطع الوقت فقط لا إنما نسوقها أيها الحبة لتكون عبرة لكل من حاد عن الطريق فأنت يا أخ الحبيب من هؤلاء فماذا تنتظر بعد هذا هيا يا أخ الحبيب قم وتوضأ وتطهر وصل ركعتين توبة لله عز وجل ثم مد يديك إلى خالقك وبارئك وقل بقلب خاشع وقل كما قال ذنون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقل يا ربي إن عظم الذنوب أكثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ واستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم وأصيك يا أخي الحبيب بطلب العلم وملازمة العلماء وحضور مجالسهم ومصاحبة الأخيار الجادين الذين يعينونك على السير في هذا الطريق وفي هذه الفرص النادرة <تصفيق> إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني نشر الناس إن لم تعف عني فهل من مشمل أيها الحبة؟ هل من مشمر إلى نعم أيها الأحبة هناك مشمرون ولكن التشمير إلى أين؟ إنه إلى جنة عرضها السماوات للأرض مسارعة للخطاء وتقوية للعزائل وحث للنفوس إنها خطوات في الطريق إلى هناك حيث الموقف العظيم ثم برحمة الله إلى روح وريحان وجنة نعيل نستدرك أي الأحبة بالتوبة تقصيرنا ونعوض بالسير القويم تكاسلنا وتأخرنا فهل من مشمر إلى التوبة؟ كل يوم في طريق وكل حين في سبيل خطوات متسارعة وقفزات متتابعة نسد الفرج ونغلق الثلم ونحصن أنفسنا ونبني ديارنا فهل من مشمر إلى التوبة؟ إنها فرصة نادرة يا أخي الحبيب فهذا نداء لمن تأخر عن الركب ولا يزال يرى القافلة شمل عن ساعدك واستدرك أيامك وتوب إلى الله إنها فرصة نادرة ودعوة للتشمير وتسابق للخطى ثم يا أخي الحبيب قف بالباب ونادي رب الأرباب وقل وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشق بها لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لسوا بابكم طريحا أناجيك يا خالقي ذنوبي أشكو وما غيرها أقض منامي من مقلتي أعاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبة في سكرتي أما هزها الموت يأتي غدا وما في كتاب سوى غفلتي أما هزها من فراش الثراء ظلام تزيد به وحشتي ندمت فجئت لكم تائبا تسابق لي حسرتي أتيت وما لي سوى بابكم فإن تطردني فواضيعة إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أغلعي إلى ساحة العفو شوق دفين إلهي أتيت لكم تائبا فألحق طريحك في التائبين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين أتيت وما لسوا بابكم فرحماك يا ربي بالمذنبين أبوح إليك وأشك إليك حناليك يا رب إن إليك أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي بين يديك خطاي الخطايا وذرب الهوى وما كان تخفى ذروب عليك تراني فتمهلني منة وتستر سود الخفايا لديك أتيت وما لسوى بابكم ولا منك إلا إليك إلهي يملي إذا هالني بجمع الخلائق يوم الوعيد إذا أحرقت ناركم أهلها ونادت أيا رب هل من مزيد إذا كل نفس أتت معها إلى ربها سائق وشهيد وجئتك بالذنب أسعبه مخف الموازين عبدا عنيد إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد نسأل الله أي ولا بمنه وكرمه أن يقبل منا توباتنا وأن يكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين لك منيبين لك مخبتين اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها وسمعة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء فاجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com